النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأولو الأرحاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلون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 ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء سَنَ عَلَيْهِم رِيحًا وَجُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إذ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ إِذْ جَاءُوكُم وَمِنْ أَسْفَلَ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا قضورا وإذ قال الطائفة منهم يا يَسْرِي بَيْنَ قَاعَتِكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ فَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا فِتْنَةً لَأَتَواهَا وَمَا تَرَبَّصُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فرضتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبُّهُ وَلَا نَصِيرَا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اشِح حَتَّى عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ احْتِدَارٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْنًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ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 فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الملافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيم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 Vakad safi kuhulub imurururga, Ferikanta kuhuluna, seda siruna, Ferika, vaaura sa kum, alba, umuadi, auruma, umuada, umuada, زوَجَكُم إِن كُنتُم تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَوْا نُمَتِّعْكُم وَأُسَرِّحْكُم مَشْرَحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ Quan Da آ siفإ وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله صَالِحًا صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا فتُنكَ أحدَد مِ النِسَاء إِن التَّقَيتٌ فَدَا تَخطَعنَ بِالقول فل تَخْطعْنَ بِ قَ فَيَطمَعًَا الذي فِي قَنبي مَرضُ وَكُلنَ قَدًا معوفَاد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت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 صادقين وَصادقات وَصادِقينَ وَصادِقاتِ وَصابِرينَ وَصابِاتِ وَالخاشِرينَ وَخاشِعَاتِ وَْمُتَصَدِّقينَ وَْمتَصَدّقات وَْمُتَصَدّقينَ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليه كزوجك وتنقله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشى الَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَارِي كَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الرَّسُولِ حَرَجٌ إِذَا قَضَوْا وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لمن سنت الله في الذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا ان الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمدا ابا احد ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما جحيتهم يوم يمقوا سلام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 اذا نکحتوم المؤمنات ثم طلقتمن من قبر أن تمسون ثم طلقتمن من قبر ان تمسوه فما لكم عليهن من عده تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لَكَ أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي آجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيِّ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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ وَارْضَيْنِ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُوا بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا أُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 انَّ ذَارِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ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 قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا سعيرا خالدين فيها ح وَقََّبُ جُوم فَِّ رَقُلونَ يلَتَنَا طَعنَ اللهَّ وَقَعْنَ رَسُونَا قَاوا رَبَّّنَا إَّ أَطَعْن سَادَتَ لَا وَكُبَ عَنا فَضَلّونَ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 إِا عرطْننا الأمَانَ تَعَ السَّمواتِ وَأَوْضِ وَ جِبارِ فَبَيْنَ أي يَحمَِّهَا فَبَيْنَ يَحمِنَ وَشْبَقلَ بِهَا وَحمَدًَا إِسَ إِكَ لعذِمَ اللهَّ وَمُن خِقينَ وَمُنافِ قاتِ والمُشكينَ وَالمُشِركَاد وَيتُوَ اللهَّهُ عَ المُؤنينَ والالمُؤنَ وَكَ الله, الله غَفُور الحيم